Bismillah ar-Rahman rahim Alif, Lam, Mie, Muzad Ketabun anzil ilayke fala yakum صدرك حرج منه لتنذر, لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاء Słyszeliśmy illa tym, co mówię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 قليلا metę szkurun, ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا kump, kump, kump, kump, kump, فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت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 قال, anظرني إلى يوم يبعثون قال, إنك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وَشَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال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 فَدَلَّاهُمَا بِغْرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَفْسَنَا وَإِلَّا مَتَوَفِّرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِلَّا مَتَوَفِّرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ هَبْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيعون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا Przewodniczący, آدم قد أنزلنا عليكم لباسا Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu!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 INNAHU YARA-KUM مِنْ حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا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 فريقا أدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم تدخل الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون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 Kedelikę, نفصل farsy, لقوم يعلمون قل komi, حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن a والبغي بغير الحق a تشركوا بالله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 ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى فمن اتقى وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عنها أولئك أصحاب هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى, حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا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 كلما دخلت أمة لانت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلوا Z inveceriałem ضعف RIPP Alego модnegoiblampa thatPInie weryfunctionowych i działaphinatki Ia, progressiveord хлоп فما كان لكم علينا من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 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن وكذلك نجزي الظالمين والذين mówimy وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا chwili nie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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودعوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابًا نَّارًا أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا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 الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَاجَ وَجَ وَيَبْغُونَ هَاجَ وَجَ وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ są to osoby, które są w وَإِذَا أُصْرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلْقَى أَصْحَابَ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الْأَعْرَافِ رِجَالًا są to osoby, Są لا zadania, الله to zadania, są to zadania, są to zadania, są عَبْدَ الْجَنَّةِ أَن يَفْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا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 قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عنهم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالم. Odeurabekum ربكم doroa, ujofia, inna لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في ujofia, بعد ujofia, ujofia, ujofia, ujofia, Witam اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ Witam serdecznie بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أقلت سحابا ثقالا سقنا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قُومِ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ من رب Ubelli, ukumiliselek, ربي robbi, لكم się, ujął się, ujął się, ujął لا ujął się, لَيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَجَئناهُ الَّذينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذينَ كَذَّبوا بِآياتِنَا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 قال الملاؤ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفاهه اننا لنراك في سفاهه واننا نظنك من الكاذبين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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها, سميتموها. فَانتَغِروا اني معكم من المنتظرين فجئناه والذين معه برحمه مما وقطع ما ذا كذبوا بآياتنا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 قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم آية ولا تمسوا بسوء فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاده وبوؤاكم Śmierć się temu, jakim jesteśmy w tym momencie, jakim jesteśmy w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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمأتوا به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا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 فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَّ لَا تُحِبُّ النَّاصِحِينَ ولوطا إِذْ قال لقومه Panie Przewodniczący! ما سبقكم بها من Panie من العالمين إنكم الرجال شهوة دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم, أخرجوهم من قريتكم إنهم فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا, ولا تبخسوا الناس أشيائهم ولا, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم آمنوا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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولوكن كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذن الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء.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 الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى سنا ضحون مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم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 وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين.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 فَلَمَّا أَلْقَوْا سحروا أَعْيُنَ النَّاسِ واسترهبوهم وجاءوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأُوحِيَنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ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 كرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تأنقل منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا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 قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئته يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن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 Lenuk, nie lecewa, nie lecewa, nie lecewa, nie lecewa, nie lecewa, nie lecewa,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 كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ما كان يصنع في الرعون وما كانوا يعرشون.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 قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذا اجيناكم من ال فرعون يسومونكم يسومونكم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 Wedem, جاء a muselimi, kotyna, wekelemen, urabu, wekelemen, تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعيقا فلما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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئضته وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها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 قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وَأَلْقَلَ الْوَاحَ وَأَقَذَ بِرَأْسِ يَأْخِهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قَالَ بَنَاءُ أَمَّ إِنَّ الْقَوْمَ أَسْتَضَعْفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءُ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 ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياتهم لكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka Szanowna Pani Wysoka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 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّ الَّذِي يَجْدُونَهُ الَّذِي يَجْدُونَهُ فِي التورات والانجيل ليامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه رسول الله witam جميعا جميعا الذي له ملك السماوات serdecznie لا الذي يؤمن بالله، الذي يؤمن بالله وكلماته Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, وبه يعدلون، وقطعناه مثنتي عشرة أسباط الأمام، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إذ استسقاه قومه.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 Panie Przewodniczący, Panie طَيِّبَاتِ ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ Kila mówię o tym, co się مِنْهَا w tym وَقُولُوا وَقُولُوا się dzieje الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لَكُمْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا وَإِرَادَةً الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا فَأَرْسَلْنَا عليهم رجزا من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 Kazali kanabylową, بما كانوا يفسقون wi قالت i منهم i i i i i i i i قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتو عن ما نهوا عنه كلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ arabska kalayaba, a ja jestem w Ilayah, w Ilayah, w Ilayah, w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 خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَلِي سِلْ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اخذ عليهم ميثاق الكتاب ان يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذِ تَقَنَّى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَهَنُو وَوَنُو Bo to cosiu ortali, aby mój warzan initiatives, Przeciék biełm, وأشهدهم وأشهدهم على ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على شهدنا بلى بربكم؟ قالوا شهدنا بلى czy mówisz, że dziewczyna w dniu, że w tej chwili sądzi? Czy mówisz, że w tej وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفْتَرْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يرجعون. Świętokradzania آيَاتِنَا niezmiernie. مِنْهَا że مِنْهَا ma الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ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 فَأَنصَصُ صِلْ قَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ المهتدي Szanowna Pani Wysoka Biblica, الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ wiedzą o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 Sama jestem, kto وَلِلَّهِ kto jestem, kto jestem, kto jestem, Sama jestem zwolennikiem, يَعْمَلُونَ jesteśmy w stanie zbliżyć وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متعين. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بصاحبهم جِنَّهُ إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكُوتِ وَمَا خَلَقَ وَأَنَّ قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون Jestem عن niej kani, sęty, قل ja علمها u sęty.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 Kulam, li kulinafsi, nafa, ule, ubarwan, ile macha, ule, ule, ukuję, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, إن إِلَّا إلَّا نذير وبشِّل قوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس وجعل منها ما توشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلمما ازقل الدعى والله ربهما دعوا الله ربهما لا إن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما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 إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله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 اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدي لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِنَا بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعٌ وَخِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْلَ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ د ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وَلَهُ يسجدون